محمد رسول الله، ve olanlarla onunla kudretli olanlarla, onlar arasında Allah'ın izniyle kutsanmış olanlar, onları kutsanmış olanlar,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 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهد بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما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 ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله ان الله توب و رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى شعوب وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن في قلوبكم وإن الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم الله الرحيم إن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 Yamun aleyke en eslemu lle la aleyye islemek ku Belillehu yamunu aleykum en he de kumlil imani inkunun Sai kudim مغيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون